وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكِنن لهم ولا يمكِنن لهم دينهم الذي ارتضاهم ولا يبدلنهم.